لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة تعني اتجاه محجر على كل العربات في هذا المفترق يمكنني الانعطاف إلى اليمين أو إلى اليسار